بِكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ومن يفعله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 تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا طُولَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لا أَسْتَغْفِرُ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللهِ من شيء